وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خورناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا ان الله يبسط للsql من يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون